موقع رياض القرآن يقدم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم والصفات صفاً فالزاجرات زجراً فالتاليات ذكراً إن إلهكم لواحده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 جانبه دحورا ولهم عذاب واصيب إلا من خطف الخطفه فاتبعه شهاب ثاقب فاستفتهم اهم أشد خلقا فاستفتهم اهم اشد خلقا ام من خلقنا ان خلقناهم من طين لازب العاجب يتو يسخرون واذا ذكروا لا يذكرون واذا راوا ايه يستسخرون وقالوا ان هذا الا سحر مبين اذا متنا وكنا ترابا وعظاما ا انا